Book تو سيزدك تري ثلاثة وستون ثلاثة وستون طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان مي حابس شات انا عندي هوايه انا عندي هوايه مي تنساس انا ألعب تنس انا العب تنس هي استاس تنس سايو اين يوجد ملعب تنس اين يوجد ملعب تنس شوبي هوا شتا كوبون هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ مي فوتبالاس أنا ألعب كرة القدم أنا ألعب كرة القدم كي إستس الفوتباليو؟ أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ ميابراكو دولوريغاس ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. ميا ميا مانو، قدمي ويدي تؤلمان ايضا كي اين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ عندي سياره عندي سياره موتور عندي ايضا موتورسايكل عندي ايضا موتور سايكل. هي أين يوجد موقف سيارات اين يوجد موقف سيارات مي حابس بولوفيرون <تصفيق> عندي سواتر عندي بولوفر مي حابس أنكو ياكون كي عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنتال جينز عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز كي يستس لألافماشينو؟ أين الغسالة؟ اين الغساله مي معي صحن طبق معي صحن مي هاوسترانشيلر فوركن كاي معي سكين شوكة وملعقة معي سكين شوكه وملعقه أين <تصفيق> <تصفيق> اين الملح والفلفل, <تصفيق> <أين الملح والفلفل؟ <تصفيق>